ثم إذا شاء أن شره كلا لم ما يقض ما أمره فاليَنظر الإنسان إلى طعامه أن صبَبنا الماء صببا ثم شقَقنا الأرض شقا Faanbte nafia habba, wain bow, wakba, wzeitun, wanuxla, whadaiqa alba, wfaqhatu, waabbah, mata gllkum, wal angamkum, faida Yoma yafiru almaru min achi, wa ummhi wa abi, wa sahabatih wa bani, لكل امرئ منهم يوم اذا شنوا يغني ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة